الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فوحيكم أيها الأخوة الكرام في المجلس السابع والثلاثين من مجالس مدرسة كتاب شذى العرف في فن الصرف للشيخ الخملوي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بدراسة جمع التكسير ووقفنا عند تعريفه وما يحصل من تغييرات في المفرد حتى يحصل لدينا جمع التكسير ووقفنا عند نوعي جمع التكسير جموع القلة وجموع الكثرة وانتهينا من جموع القلة وننتقل اليوم إلى جموع الكثرة فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا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 ويكثر في الشعر ضم عينه إن صحت هي ولامه ولم يضعف نحو وأنكرتني ذوات الأعين النجل بضم الجيم جمع نجلاء أي واسعة بخلاف نحو بيض وعمي وغر فلا يضم, الاعتلال فلا يضم الاعتلال العين في الأول واللام في الثاني والتضعيف في الثالث يكون جمعا يكون جمعاً أيضاً لأفعل الذي لا مؤنث له اصلا كأكمرة لعظيم الكمرة وآدر بالمد لعظيم الخصية وكذا لفعل الذي لا أفعل له كرتقاء. إذن لدينا الآن جموع الكفرة وهذه الجموع لها يعني أوزان زادت عن العشرين وزنا سيذكر الشيخ أشهر هذه الأوزان وكما ذكرت سابقا يعني الجموع التكثير غالبا لا تضبطها إلا المعاجم لكن هذه الضوابط يمكن أن يعني تسهم وتساعد في عملية ضبط جموع التكثير جموع التكسير فقال الأول الأول الذي يجمع التكثير, التكثير عليه هو فعل يعني يكون الجمع التكثير وأنا لماذا أقول التكثير جمع الكثرة جمع التكثير جمع الكثرة على وزن فعل على وزن فعل فعل بضم فسكون يعني بضم الفاء وسكون العين يقول ينقاس يعني لدينا قاعدة إذا هذه وقياس نقيسه عليه في أفعل ومؤنثه فعلا يعني كل اسم على وزن أفعل ومؤنثه فعلا مثل أحمر حمراء أصفر صفراء أخضر, أخضر، خضراء وهكذا فنقول مثلا في جمع افعل احمر حمر اصفر صفر اخضر خضر ازرق زرق وهكذا كذلك هو وينقاس في افعل ومؤنثه فعلى صفتين يعني ان يكون الاسم صفه صفه سواء كان على وزن افعل الذي مؤنثه ومؤنثه فعلاء أو سيأتين بعد ذلك على أفعل الذي لا مؤنث له. سنلاحظ ذلك بالبند الثاني. إذا فعل بضم فسكون وينقاس في أفعل ومؤنثه فعل صفتين كحمر بضم فسكون. لحمر جمع ماذا؟ أحمر، حمراء، حمر. فنجمع وكما ذكرنا سابقا على حمروات نجمعها على حمر بسكون الميم بسكون العين وضم فائي الكلمة نقول صفراء صفر خضراء خضر آه زرقاء آه زرق وهكذا نعم. ثم يقول ويكثر في الشعر ضم عينه إن صحت هي ولامه ولم يضعف يعني لدينا الآن لدينا خالة الآن هي فعل فعل قال يكثر كثيرا وروده في الشعر وتكون عينه مضمومه فو عينه عفوا العين مضمومه فو فعه فهمتوني لكن بشرط ان صحت هي ولامه يعني إن, كان ان كانت عين الكلمة حرفا صحيحا وكانت لام وكان لام الكلمة حرفا صحيحا ولا يوجد فيه تضعيف ولا يوجد فيه تضعيف فتضم عين الكلمه يعني فعل بدل فعل تصبح فعل فالان لدينا وانكرتني ذوات الاعين النجل النجل النجل قال النجل لاحظتم ان النجلاء نجل فضم العين ضم العين نعم ثم قال بعد ذلك بضم شوف لاحظوا بضم الجيم جمع نجلاء النجلاء تعريبون يعني عين النجلاء عين واسع عين واسع بخلاف نحو بيض بيض وعمي وغر فلا يضم إذن هنا لاحظوا يعني عين الكلمة عين الكلمة لا تأتي مضمومه لاحظوا بيض فعل عمي فعل غر فعل فعين الكلمة ساكن على فعل وليست على فعل لماذا قال لاعتلال العين في الأول بيض عين الكلمة يا فهو حرف عله واللام في الثاني عمي لام الكلمة يا وهو حرف عله والتضعيف في الثالث هو غر لعين الكلمة مكررة مضاعفة لذلك إذا كانت عين الكلمة معتلة أو لام الكلمة حرف عله أيضا أو كان فيه تضعيف فيكون على وزن فعل أما إذا كان صحيح العين صحيح اللام غير مضاعف، فيمكن أن يأتي على فعل يمكن أن يأتي على فعل طبعا كلمة بيض المفروض هو فعل ومفروض بويض المفروض هو على وزن فعل لكن هنا كسرت الباء لمناسبة الياء، كسرت الباء لمناسبة الياء بينما لاحظوا عمي وغر فعل لاحظتم وعندنا لدينا في الايه الكريمه صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي أصم صماء أبكم بكماء اعمى عمياء افعل فعلاء فجمع فعل فعل صم بكم عمي لاحظتم إذن هذا الوزن الأول الذي ينقاس عليه فعل يعني جمع التكسير يأتي على وزن فعل إذا كان المفرد أفعل فعلاء أخمر خمراء أنجا النجلة أعمى عمياء أب كمبك ماء ما وهذا الوزن الثاني أيضا قال وكما يكون جمعا لافعل الذي مؤنثه فعلاء كما يكون جمع لافعل الذي مؤنثه فعلاء يعني مثل ما مر معنا سابقا يكون جمعا أيضا لافعل الذي لا مؤنث له اصلا يعني هو جمع فعل جمع لافعل فعلاء لكن قد يكون جمع لافعل الذي لا مؤنث له اصلا يعني بمعنى أن يكون صفة لمذكر فقط وهذه الصفة هي خاصة بالذك بالذكر ولا يمكن أن توصف بها الانثى مثل قال هنا كأكبر أفعل لعظيم الكامرة عظم أكبر كامرة وادر بالمد لعظيم الخصية وهذه صفات خاصة بالرجال خاصة بالذكور خاصة بالذكور فلا توصف المرأة بمثل هذه الأمور إذا تقول أكبر كمر وآدر أدر لاحظتم ولا مؤنث له، وكذا لفعل العكس تماما الذي لا أفعل له يعني صفة خاصة بالاناث ولا تكون في الذكور مثل رتق رتق رتق هذه صفة خاصة بالاناث إذا تحصل لدينا أن جمع التكسير على وزن فعل بضم الفاء وسكون العين ينقاس في أفعل فعلاء صفتين على أنهما صفتان ينقاس أيضا في افعل الذي لا مؤنث له وفي فعلاء التي لا يعني مذكرة لها الذي لا أفعل له لا أفعل لها لدينا ملاحظة مهمة يجب أن نتنبه إليها إذا كان لدينا في افعل فعلاء كانت الآن الان مثل نجهل كان صحه العين واللام ولا يوجد تضعيف فيجوز ان يكون على فعل يجوز يكون على فعل اما غير ذلك فيكون على فعل هذا الميزان الاول من جموع الكثره الوزن الثاني من جموع الكثره ايضا هو فعل يعني بضم الفاء وضم العين هناك فعل سكون العين هنا بضم العين تفضل الثاني فعل بضمتين ويضطرد في وصف على فعول بمعنى فاعل كغفور وغفر وصبور وصبر وفي كل اسم رباعي قبل آثره مد صحيح الآثر مذكرا كان أو مؤنثا كقذال بالفتح وهي جماع مؤخر, مؤخر الرأس وقذل وحمار وحمر وكراع بالضم وكرع وقضيب وقضب وعمود وعمود ويشترط في مفرده أيضا الا يكون مضعفا مدته مدته ألف نعم نقف قليلا نقف سوى نكبر بعد ذلك إذا الآن فعل بضمتين بضم الفاء وضم العين قال يطرد يعني هذا يكثر ويقاس عليه في وصف على فعول يعني كلمه اسم صفه تكون على وزن فعول لكن هذه تكون بمعنى فاعل فعول تكون بمعنى فاعل مثل غفور غفور غافر بمعنى غافر قد تكون صفه صيغه مبالغه غفور في الجمال ماذا نقول نقول غفور صبور فع... أيضا ايضا ص... صبور فعول فعول وهي صفه على سبيل المثال اسم مفعول ايضا صبر نقول صبر طيب نقول احيانا مثلا غير فعول اللي اللي اللي تأتي على وفعول بمعنى فاعل ممكن تاتي على ايضا من فعيل بمعنى, بمعنى فاعل مثل نذير نذر عليم نقول علم ايضا اذا فعيل ايضا صحيفه ايضا نقول صحف ايضا نقول صحف ثم يقول ماذا بعد ذلك وفي كل اسم رباعي قبل اخره مد قبل اخره مد صحيح الاخر آخر وحرف صحيح وقبل الحرف الصحيح لدينا حرف مد مذكرا كان او مؤنثا قذالي لاحظوا قذالي قذالي فعالي لام الكلمه حرف صحيح وقبل الحرف الصحيح لدينا حرف مد بالالف قذالي فعالي بالفتح قال وهو جمع مؤخر راس شرح مع معنى كلمه قذالي تجمع على قذل قذل فعل قذل فعل وحمار حمر ايضا انتهى هذا رباعي انتهى بحرف صحيح قبل الحرف صحيح حرف مد تجمع ايضا على حمر كراء نسجد انتهى بحرف صحيح لام الكلمه حرف صحيح وقبل اخره مد بالضم نقول كراء نقول كراء طيب اذا قلت رغيف رغيف فعيل ايضا نقول رغف اليس كذلك يقول قضيب مثل رغيف قضيب قضب قبل اخره حرف مد واللي هو الياء و والإعلام الكلمة حرف صحيح عمود حرف المد بالواو عمود هذا الواو حرف مد قبله ضم مناسب لحرف المد للواو عمود عمود عمود يقول ويشترط في مفرده أيضا ألا يكون مضعفا مدته ألف يعني ما يكون في حرف مد يكون مضعف أن يكون فيه حرف مضعف و المد في الألف المد في الألف و بذلك لا يجمع على فعل. طيب ثم إن كانت عين هذا الجمع واوان تفضل. قال ثم إن كانت عين هذا الجمع واوان وجب تسكينها كسور وسوك جمعي سوار وسواك وإلا جاز ضمها وتسكينها نحو قذل بضمتين وقذل بالسكون. وسيل بضمتين وسيل بكسر فسكون جمع سيال اسم شجر له شوك لكن إن, سك إن سكنت الياء وجب كسر ما قبلها نظير بيض في جمع أبيض نعم لدينا حالة ثانية إذا كانت عين هذا الجمع واو العين حرف الواو وجب تسكينها يعني الواو تأتي ساكنه الواو تأتي ساكن أو وجب تسكينها قال كسور هي فعل بعطم لكن الآن سور فعل فسكن عين الكلمة سكنت لأن عين الكلمة هنا حرف الواو قال سور جمع سوار ترى سور جمع سوار وليس السور السور هنا جمع سوار سوك جمع سواك جمع سواك لاحظتم مثلا عوان جمع عون أيضا يقولون ذلك وإلا وإلا جاز ضمها وتسكينها يعني إذا ما كانت عين الكلمة واو يجوز الضم والتسكين أما إذا كانت عين الكلمة واوا فيجب تسكين هذه الواو تسكين هذه الواو اذا لم تكن واوا جاز التسكين وجاز الضم نحو قذل مره قبل قبل قليل قذل وقذل يعني الصح ان تقول قذل وقذل يعني عين الكلمه ليست واوا عين الكلمه ليست واوا فتقول على القياس قذل وتقول على بالسكون قذل تقول قذل لاحظتم نعم الان قذل القذل على وزن ماذا فعل وقذل على وزن فعل وسيول بضمتين الياء أيضا ليست واوا عين الكلمة ليست واوان فجازا تقول سيول وسيل سيل الكسرة هنا أتت مناسبة لي الياء مثل بيض قبل قليل بكسر فسكون جمع سيال جمع سيال اسم شجر له شوك سيال معناه هو نوع أنواع الشجر له شوك ثم يستدرك ويقول ماذا يقول ولكن ان سكنت الياء الياء كانت ساكنه وجب كسر ما قبلها الياء ساكنه بطبيعه الحال غير متحركه فيجب كسر ما قبلها لمناسبه الياء مثل بيض مثل ما براحنا قبل قليل بيض قلنا كسرت اي مفروض بيض فكسرت الباء مناسبه للياء الساكنه مثل نظير بيض جمع ابيض طيب إذا كان مضاعفا إذا كان مضاعفا مثل سرير مثلا سرير را را الذي ذكر قبل قليل هذا الكلام دون أن نعطينا القاعدة إذا كان مضاعفا فلا يجوز التسكين فلا يجوز تسكين سرير سرر ما يجوز تقول سرر لماذا لأنه إذا سكن يؤدي إلى الاضغاء فالادغام حرفان كما تعلمون ساكن فمتحرك فإذا سكنت أنت الحرف أحد الحرفين الحرف المضاعف معنى ذلك تجد نفسك مضطرا للإضغام إذا كان مضاعفا فلا يجوز التسكين لأنه يؤدي إلى الإضغام مثل سرر وسرير مثل سرر وسرير نعم فعل هذه فعل يعني استمع ايضا جمع مثلا نمر فعل نمر فعل وثمر تجمع على ثمار وثمر ايضا فعل رهن ايضا جمع على رهن جمع على رهن خشن على خشن يعني كثيره تلك الجموع التي سمعت المسموع عن العرب وتذكرها المعاجم اللغويه هذا الوزن الثانيتين من فعل فعل لا لدينا فعل لاحظوا الفاء بالالحالات الثلاث الفاء مضمومه عين ساكنه عين مضمومه عين مفتوحه فعل بضم ففتح تفضل الثالث فعل بضم ففتح ويطرد في اسم على فعله بضم فسكون وفي فعله بضم فسكون انثى افعل كغرفه ومديه وحجه وكصغرى وكبرى فتقول فيها غرف ومدى وحجج وصغر في, في, في, في قبل الشذوذ قبل ما دخل الشذوذ الان الوزن الثالث هو لدينا فعل بضم الفاء وفتح العين وفتح العين قال يطرد هذا ينقاس ينقاسا يطرد في اسم على فعله اذا اسم يدهنا على هذا الاسم يكون على وزن ماذا على وزن فعلتن فعل بضم فسكون بضم الفاء وسكون العين بينما بالجمع بضم الفاء وفتح العين تبعتهم وفي فعلة بضم فسكون يعني في فعل بتاء مربوطة وفي فعل بالالف المقصورة بضم فسكون وفعل هنا أنثى أفعل أفعال فعل فعل اكبر كبرى أصغر صغرى بخلصهم عطان أمثلة لأن غرفة غرفة على وزن فعل غرفة على وزن فعل بضم فسكون تجمع على غرف تجمعو على غرف مدية مديه فعله تجمعو على مدى و تنوض رجل مدان طيب لدينا حجه حجه حجه فعله حجه فعله تجمعو ايضا على حجج تجمعو ايضا على حجج الان انتهى من وزن فعله انتهى من وزن فعله على وزن فعله اتانا بغرفه مدية حجه هذه على وزن فعله طيب وزن فعلى بالالف هي انثى افعل مثل صغرى اصغر صغرى صغرى فعلى بالالف المقصورة اكبر كبرى بالالف المقصوره ايضا تقول اذن الان صغرى وكبرى فتقول في غرف ومدى وحجات صغر وكبر يعني صغرى تجمعها على صغر وكبرى تجمعها على كبر طيب فضلى تجمعه أيضا على فضل عليا تجمعه ايضا على علا. قصوى قصوى تجمعه ايضا على قصى في القران الكريم انها لا احدى الكبر جمع كبرى انها لا احدى الكبر والكلمة القر ايضا وردت في القران الكريم ولتنذر ام القرى وما ومن حولها لتنذر أم القرى لا يكريم ولتنذر ام القرى ومن حولها. إذا لدينا لاحظ مثلا قربة قربة فعل قرب قربة فعل قرب تخمة لسكن الخاء أيضا تجمع على تخم تهما كد في على وزن فعل بتاء مربوطة تجمع على تهم عروة عروة فعل عرا أيضا عرا فعل على وزن فعل آآ آآ نهية فعل تجمع على نهية إذا الفعل يضطرب في, في اسم على وزن فعلة بتاء المربوطة وعلى تضطرب أعظم في المفرد إذا كان على وزن فعل بالالف المقصور يجمو أنث أفعل ثم يقول وشذ في بهمة بضم فسكون تفضل وشذ في بهم بهمة بضم فسكون وصف للرجل الشجاع بهمن كما شذ جمع رؤيا بضم الأول ونوبة وقرية بفتح أولهما ولحية بكسره وتخمة بضم ففتح على فعل للمصدرية في الأول وانتفاء ضم الفاء في الثالثة بالثالثة بعده، وفتح عين الأخير. فلنقف الآن. إذا نحن الآن اتفقنا بأن لدينا الوزن الجمع للتكسير فعل، وهذا يطرد في فعلين بضم فسكون أو فعل له مؤنث أفعل. وخذنا أمثلة على ذلك. يقول أن وشزة يعني عليه لم يأت على القاعدة هذه في بهمة. لا بهمة فعل. بهمة فعل بضم فاء سكون فعلا مثل الغرفة فعل القياس أن يأتي بهم لكن هو ورد بهم وإذا ما تقول رجال بهم يعني رجال شجعان أبطال حظم هذا المقصود بكلمة بهمة هنا بضم فسكون وصف وصف للرجل الشجاع وشذ في بهمة بضم فسكون وصف للرجل الشجاع بهم يعني نقول في جمع بهمه بهم على غير القياس لأن القياس هي بهم لكن لم يسمع عن العرب هذا الجمع إنما سمع بهم فهي على غير القياس طيب لدينا كلمات أخرى كما شذ جمع رؤيا رؤيا فعل فعلا لاستكذلك رؤيا ما هو جمعها رؤى لاستكذلك بضم بضم الأول رؤى يعني اول مضموم نوبة وقرية بفتح أولهما لاحظوا نوبة فاعلة قرية فاعلة رؤية فاعلة يعني رؤية الفاء مضمومة نوبة وقرية الفاء مفتوحة لحية الفاء الكلم اللام اللي هي هنا مكسورة وتخامه تخامه بضم فاء الكلمة وفتح العين تخامه بضم ففتح شذة أتت على فعل لم تأتي على فعل أتت على فعل على غير على غير القاعدة ما هي القاعدة؟ لأنه الآن رؤية و نوبة وقرية ولحية ليست على فعلة على فعلة ولا على فعل المؤنث لخاصهم؟ القاعدة ان فعل تقاس أو تطرد في فعل بضم الفاء وفعل ايضا بضم الفاء اللي هي مؤنث افحل لكن هنا رؤيا ونوبه فعل وقرية فعل قريه فعل وليست فعلة لحية فعلة وليست فعلة لاحظتم وتخم فعلة وتخم فعلة على اتى ال الجمع التكسير على فعل على القياس على فعل, على فعل للمصدرية في الأول وإيه المصدريه في الأول رؤية هذا الأول رؤية أتت على رؤى فعل رؤية على فعل للمصدرية في الأول هذا مصدر لأنه رؤية لقزوا بالالف الطويلة وليست في التاء المربوطة رؤية نعم للمصدرية في الأول وانتفاء ضم الفاء في الثلاثة بعده نوبة فاء الكلمة مفتوحة قرية فاء الكلمة مفتوحة لحية فاء الكلمة مكسورة طيب وفتح عين الأخير تخم عين الكلمة فتح عليه فتح وليس آه وليس آه سكون وليس سكون إذا هنا من باب الشذوذ أتى على الجمع على فعل على فعل يعني الرجعة يقولون رجع مثلا هلا خلية لاحظوا خلية مثل مثل لحية خلية فعل ماذا يقولون خلية حلا حلا اللحية لخة وهذه فعل وليست فعل لاحظتم شهوة فعل وليست فعلا قالوا ها ايضا ايضا لان من الجمع القياسي كليه كليه فعل على القياس ومن الخطا يقولون يقولون كليه المفروض يقولوا كليه من الخطأ الشائع يقولون كلا الصحيح هو كلا لان المفرد هو كليه والقياس أن تجمع على فعل كلا هذا على القياس كليا فعل والقياس ان تجمع على فعل فاذا كلا ومن الخطا الشائع ان تقول كلا نعم إذن الان انتهينا من الوزن الثالث فعل ينقاس في آه فعلة بضم لفاء الكلمه وسكون عينها بوتاء المربوطه وفعلة اللي هي بضم ايضا وسكون العين لكن بتكون أنثى أفعل, أفعل فعل, فعل, فعل فعلة مثل أصغر صغرى وأكبر كبرى هذا ينقاس عليه لكن أيضا أتتنا فعل جمع التكسير من غير هذا القياس فأتتنا من المصدر مثل رجع ما هو اسم تبعتهم وقال هنا قبل أن يضطر في اسم مثل غرفة اسم بينما رؤيا هذا مصدر لاحظتم؟ أيضا أتت على غير القياس في فعل وفعلة، وليست على فعلة على غير القياس. نعم. الوزن الرابع الآن انتهى من الفاء المضمومه انتقل إلى الفاء المكسورة فعل. لاحظتم؟ يعني هو تدرج الفاء المضمومه ثم العين الساكنة العين المضمومه العين المفتوحة. انتقل الآن للفاء المكسورة فعل مع فتح العين تفضل يا أبا عبد الله قال والرابع فعل بكسر ففتح ويطرد في اسم على فعله بكسر فسكون كحجه وحجج وكسرة وكسر وفريه وهي الكذب وفراء وسمع في حليه ولحية بكسر أولهما وحلا ولحا بضم بضمه كما سمع في فعله بضم فسكون فعل بكسر ففتح كصوره وصور وصور نعم اذا الوزن الرابع من جموع التكسير هو فعل بكسر الفاء وفتح العين فعل قال هذا الوزن يضطرب في اسم لازم تلحقوا كلمه اسم اسم على بيكون على وزن فعلا على وزن فعل على يعني الفاء مكسوره والعين ساكنه يطرد اذا في اسم على وزن فعل بكسر كسر يكون مثل حجه حجه نقول حجج حجج صحتوا حجج فعل كسرة. كسره كسره خبز مثلا كسر صحتوا كريه فعل ايضا تجمع على فرة طيب فرقة فعلة فرقة فرقة بكسر الفاء وسكون الراء اللي هي يعني فرق فرق نقول صدرة فعلة صدرة سدر ديمة ديمة ديمة, ديمة آآ ديم ديمة ديم نقول ريبة ريبة ريب بحطهم ريب إذن هذا الذي يطرد فيه وزن فعل فهو يـ يـ يطرد في اسم وهذا الاسم على وزن فعل يعني الفاء مكسورة والعين ساكنة والجمع أيضا الفاء مكسورة والعين مفتوحة بين هناك في المفرد العين ساكنة لا. ثم يقول وسمع في خلي هلا خلي فعل خلي فعل مفروض يكون حلة لكن سمع ماذا حلا كما ذكرت قبل قليل على غير القاعدة حسب القاعده هذه فعل فعله المفروض اقول لحى هو لسمع لحى لاحظتم بكسر وجهه حلا ولحى بضمه يعني مضمومه فالكلمه مضمومه كما سمع في فعل بضم فسكون فعل الفعل القياس ان يكون على فعل لاحظتم القياس ان يكون على فعل لكن هو ماذا قال كما سمع في فعل بضم فسكون فعل على وزن فعل ولا ياتي على فعل كصورة صورة فعل. القياس أن يأتي فعل صور فهو أتى, أتى صور أتى صور وأيضا مما سمع ايضا حاجة قالوا خواج وخضبة قالوا هضاب وقالوا هضب فعل قالوا هضب أيضا فعل وقصها فعل قالوا أيضا قصع وقوة أيضا قالوا قوة فعل إذا لاحظوا السماع مهم جدا في جموع التكسير نعم ينتقل إلى الوزن الخامس وهو فعلة تفضل يا عبد الله الخامس فعل بضم ففتح ويطرد في وصف عاقل على وزن فاعل معتل اللام كقاض وقضات ورام ورمات وغاز وغزات نعم واضح إذن الآن فعل عاد إلى الفاء الآن المضمومة فعل بفتح العين ولدينا التاء المربوطة فعل بضم فتح وهذا قال يطرد في وصف عاقل إذن صفة لعاقل الاسم بيكون صفة لعاقل وهذا الوصف يكون على وزن فاعل لكن أيضا اشترط إنه لام الكلمة يكون حرف إلا يكون معتل للام تقاضي أصلا القاضي بحث صفة لعاقل قاض ماذا تجمع قضاة قضاة و رام رمات قضات فعل وزن فعل ترى ورام رمات فعل وغاز غزات فعل وباغ باغن تقول بغات عات تقول أيضا عتات تقول عتات خلصوا بازن تقول أيضا بوزات وهكذا نعم وورد أيضا ساق سقات ساكن سقات بالتأل المربوطة وبوقات بالتأل مربوطة انتبهتم والورد أيضا عريان عرات فغالة لاحظتم فغالة انتهى الآن من الوزن فغالة ينتقل الآن إلى الوزن ساس وو فعالة بفتحات يعني الفاء مفتوحة والعين مفتوحة ولا كلمة مفتوحة ثم لدينا التاء المربوطة تفضل السادس فعل مفتحات ويطرد في وصف مذك مذكر عاقل صحيح اللام ككاتب وكتب وساحر وسحر وبائع وباع وصائغ وصاغ وبار وبررة وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصل سابقتها وإنما ضمت فاء الأولى للفرق بين صحيح اللام ومعتلها إذن فعل بفتح الفاء وفتح العيني وفتح لام الكلمة مع التاء المربوطة يضطرد ألا في وصف مذكر عاقل أيضا وصف مذكر عاقل مثل فعله أيضا هو في وصف عاقل في وصف عاقل على وزن فاعل هنا يضطرد في وصف مذكر عاقل صحيح اللام صحيح اللام بينما في الوزن السابق فعله معتل اللام لاحظوا يعني قاد معتل اللام رامي معتل اللام رامي معتل اللام رومات الى اخره لكن هنا اللام صحيحة، خرف صحيح اللام حرف صحيح اذا يطرد في وصف في وصف مذكر عاقل صحيح اللام مثل كاتب كاتب فاعل ولام الكلمه الباء فاعل حرف صحيح حرف صحيح وهو وصف لمذكر عاقل وصف لمذكر عاقل تقول كاتب كتبه كاتب كتبه ساخر ايضا وصف لمذكر عاقل وهو صحيح اللام تقول ساخر وسخر فعل سخر بائع باعه باعه فعل بائع ايضا صحيح اللام العين صحيحه صائغ تقول صاغة تقول صياغ وتقول صاغة فعل صائغ بار تجمعها على ضرره طيب ظالم ظالم أيضا صفة لعاقل وصحيح الآخر تقول ظلمة فعل ظلمة فاسق فاسق تقول أيضا فثقة فاسق فثقة تقول جاهل جاهل جهل أيضا وصف لعاقل وهو صحيح لهم جاهل لهم حرف صحيح فتقول جهل كافر كافر نقول ايضا كفر فعل كافر كفر فعل سافر سفر سفر آآ مثلا آآ خائن خائن ايضا صفه لعاقل وهو صحيح اللام خونه خائن خونه فعل ثم ينبه هنا الملحوظه قال وبعضهم يجعل هذه الصيغه صيغه فعلتين صيغه فعله بالتاء المربوطة وفقه الفاء والعين واللام أصل سابقتها يعني فعل الأصل ثم بعد ذلك فعله فعله إذا كانت لام الكلمة كذا حرف صحيحا إذا كان لام الكلمة حرف علّة فتكون على فعله تكون على فعله وإنما ضمت فاء الأولى فعله للفرق بين صحيح اللام ومعتلها اذا لاحظ الفرق بين بضم الفاع وفعل بفتح الفاء ان فعل لها على بأن يكون المذكر الاسم المذكر العاقل معتل اللام فو بجان فوالا كون كون قاض كون كون كون كان صحيح اللام فيجمع كون على فعلة على فعلة كون السابع فعل بفتح فسكون ففتح ويطرد في وصف دال على هلاك أو توجع أو تشتت مزنة فعيل نحو قتيل وقتل وجريح وجرح واسير واسرى ومريض ومرضى أو زنة فعل بفتح فكسر كزمن وزمن أو زنة فاعل كهالك وهلك أوزنة فيعل بفتح فكسر كميت وموتى أو زنة أفعل كأحمق وحمق أو زنة فعلان كعطش كعطشان وعطشة. طب. الآن إذن الوزن السابع من أوزان جموع التكسير وفعل بفتح الفاء وسكون العين وفتح لام الكلمة وينتهي بألف مقصورة. وهذا قال هذا الوزن يطرد في وصف دال على هلاك قد وصف هذا الوصف يدل اما على هلاك او موت أو توجع أو تشتت أو قلق أو اضطراب ويكون هذا الوصف على وزن فعيل يعني مفرد يكون على وزن فعيل مفرد على وزن فعيل مثل قتيل قتيل يعني فيه هلاك فيه موت قتيل تجمع قتيل على قتل فعل فعيل فعل قتيل ولاحظوا هنا قتيل فعيل بمعنى مفعول بمعنى اسم المفعول قتيل يعني مقتول لكن لاحظوا نذير نذير على وزن اسم الفعيل يقصده باسم الفاعل نقول نذير ننذر تبعتم عليه بينما قتيل قتل هذا بمعنى اسم المفعول طيب نحو قتيل وقتل جريح ايضا بمعنى اسم المفعول فعيل بمعنى اسم مفعول جريح جرخ اسير ايضا فعيل بمعنى ماسور تجمع على اسرى وتجمع على اساره ايضا وتجمع على لكن الاقيس هو اسرى الاقيس هو اسرى طيب ايضا مريض لاحظوا مريض تجمع على مرضى ايضا فعيل وا ايضا ممروض بمعنى اسم المفعول فتجمع ايضا على مرضى طيب هذا إذا كان على وزن فعيل او كان الاسم على او كان الوصف على وزن فعل او كان الوصف على وزن فعل, على وزن فعل بفتح فكسر فالكلمه مفتوحه عين الكلمه مكسوره مثل زمين زمن يعني مرض زمين تجمع على زمنا زمنا، زمنا، أو كان الوصف على وزن فاعل مثل هالك لحظوا ولكن كل هذه الأوزان يجمعها أن الصفة أن تدل على هلاك أو توجع أو تشتت كهالك تجمع على هلك أو كان مثل ميت مثل ما ذكر بالنسخة التي عند محمد ميت موتى أو مثل أحمق حمقى أو كان على زينة فعلان مثل عطشان عطشا سكران سكرة لاحظوا ايضا من ذلك صريع فعيل صريع فعيل تجمع على ماذا على صرغى على سرعى لاحظتم نعم اذا الوزن فعل وزن فعل يطرد في صفه هذه الصفة شرطها ان تدل على هلاك أو توجع أو تشتت هذه الصفه يمكن ان تكون على وزن فعيل او على وزن فعل او على وزن فاعل او على وزن فعل وزن فعلان او على وزن فعلان وكل الجمع ياتي جمع التكسير على وزن فعل قتيل قتله جريح جرحى اسير اسرى عطشان عطشه سكران سكرى آآ زمن آآ زمن زمنا هلك وهكذا. نعم. الآن الوزن الثامن تفضل. الثامن فعل بكسر ففتح. وهو كثير في فعل بضم فسكون اسم صحيحا لم ك قرط وقرطة ودرج ودرجة وكوز وكوزة ودب ودببة. وقل في اسم وقل في اسم صحيح اللام على فعل بفتح فسكون كغرد بالغين المعجمه لنوع من الكمه وغر أو او بكسر فسكون كقرد وقرده إذن الوزن الثامن من اوزان جموع التكسير فعله بكسر الفاء وفتح العين وفتح اللام قال بكسر ففتح قال وهو كثير في فعل يعني المفرد يكون على وزن فعل بضم فسكون وهذا الوزن فعل يكون اسما ويكون, ويكون صحيح اللام يكون صحيح اللام مثل قرط قرط لا اسم ينتهي بحرف صحيح قرط ووزنه فعل يجمع على قيرته قرط قرط قرطة درج أيضا فعل وينتهي بحرف صحيح فيجمع على درجة كوز كوز فعل ينتهي بحرف صحيح يجمع على كيوزة دب دب فعل أيضا وينتهي بحرف صحيح يجمع على ديببة مثلا غود عود أيوة قالوا أيضا فعل العلج علج لأن علج على غير القياس هو المفروض علج قالوا علاجة قالوا أيضا علاجة طيب قال ثم يقول بعد ذلك وقل في, في, في من صحيح اللام على فعل يعني يكون صحيح لكن ما كان على فعل كان على فعل كغرد غرض فعل بالغين المعجمة دواعي من الكمأ. متعفوا الكم مع الفجع الكمأ تجمع على غيره ده على وزن فعل وهي المفرد على فعل وليست على فعل على فعل أو بكسر فسكون قرد فعل تجمع أيضا على قرده. نحطهم يعني إذا هذا قليل في هذا الوزن لكن الكثير هو أن يكون المفرد على فعل وجمع التكسير على فعله أما إذا كان على فعل وفعل فيقل وجمع التكسير في هذين الوزنين للمفرد هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته